على موقع djkemo.com من غير مسأل علي أنا عارف وضع دي مش ملامح واحد كان مبسوط من الفرق جايين تحكولي لي أنا مش مدي اهتمام ما بقاش يشغلني حاله انا بعده الحال تمام منقفل نقفل على القديم وافتكروا حاجة عادلة انا قلبي صغ سليم ما فيهوش ولا حاجة فضله خلوه يشبع راجع له اكسي ومشتوب عليه وملوش في حياتي عودة حد يفهمني ليه هرجع ليالي سودة كان هم وزحت وقياه على احساس السعادة خلصت خلاص معاه فعلاً ملهاش اعادة ما نقفل على القديم اشرا قالوا من قفل على القادم وفتكروا حاجه عدله انا قلبي صخ سليم ما فيهوش ولا حاجه فضله خلوه يشبع يا وبلاش حد حصريا على موقع جي جي تيمو دوت